ويهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسناعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا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 ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وهم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واحتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنزلة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم لا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 إنا نسألك عيشة هنية وميتة ثوية ومرد غير مخزن ولا فاضح اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك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 وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا شهيدا إلا تقبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضو ولنا فيها صلاح إلا أعتنا على قضائها ويصرتها اللهم يا ميسر الأمور يسر الأمور واشرح فدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي لنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وختاما نسأل الله أن ينفعنا بهذا الإصدار مع تحيات إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية هاتف رقم 4-8-4-0-7-4-8-3-7-9-2-9 ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات حامل المس، وإلى أن نلقاكم في إصداراتنا القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.